لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ سُوءَ الَّذِي يَعْمَلُونَ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ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 او ارادا برحمه هل غن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم ان يعمل فسوف تعلمون مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ